بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة صوت الوفاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أطلق نداء عاليا اسمع بارك الله فيك نداء عادلا مني إلى كل مسلم و穆سليمة ثم إلى كل مؤمن ومؤمنة والله الذي لا إله إلا هو نحن في أمس الحاجة أن نجدد هذه الديعة من جديد وأطيع الله ورسوله هذه معاني الذي عطل السفينة اليوم عن المسيط كثرة الخلاقات وكثرة الشقاقات وكثرة ما يحضر والمطلوب. أننا نوحد الصف أننا نصلح ذات البيل أن نكون على قلب رجل واحد يا والطاعة. استجابة زايعوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنطق استجابة زايعوا على البذل والنفقة في العسر وفي اليسر استجابة على أن ينصروا هذا الدين بكل غالي وبكل نفيس إنها الاستجابة استجابة. والذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله ولرسول متى يعرف الرجال سؤال الرخاء انتبه أم في الشدة استمس مطاب حي أو ميت يتوارى في الكهود ووضع له فدية اسمع ثم انظر إذ هما في الغر إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا الله أكبر فخرجت قريش بقادتها وكبرائها وصناديدها عندهم من العدة والعتاد ما الله به عليم والمعنون فيهم من الجوع والفقر والحاجة ما الله بها عليم والآن كن خبيرا عسكريا الآن كيف تخيل نوقف لكن إن لله سلن لا تتبدل ولا تتغير إن تنصروا الله أنصركم اذكروني. أذكركم أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم تنزلت الملائكة بشار لأنهم يستيقون لأنهم يستيقون لأنهم يستيقون ليقرأ صورة الأمثال ديلنا البيعة ستنطوي صحفتي وصحفته ولكن كيف ستنطوي على استجابة لله والرسول أم تخاف النصرة الله والنصرة الرسول إنها دعوة خالصة إلى عموم الأمة من الشيخ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 وعلى آله وصحبه الصيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقتم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاما إن الله كان عليكم رقيدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشغَل أمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة على السلام عليكم رحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاء وخطاكم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامة وأن يجعلنا هداكم مهتدين لا ضالين ولا مضلين أهلا بكم في هذه الليلة المباركة في هذا المكان الطيب المبارك في هذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله أن يجعله ذكرا لنا ولكم في الملأ الأعلى عند رب العالم إن شرف المجالس بشرف المذكور ويكفي الذاكرين شرفا أولى الحق تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم يا ابن آدم ما ذكرتني في نفسك إلا ذكرتك في نفسي وما ذكرتني في ملأ إلا ذكرتك في ملأ خير منهم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا ترى مكاننا تسمع كلامنا ولا يخفى عليك من أمرنا شيء نرجو رحمتك ونخشى عدابك اخترت لكم في هذه الليلة الطيبة المباركة حديثا عن آيات في صورة عظيمة هي صورة الأنفال صورة الأنفال صورة عظيمة نحتاج كل الحاجة خاصة في وقتنا هذا أن نعيها أن نتدبرها أن نفهم معانيها ثم الأهم أن نعمل بمقتضى الآية الأم اليوم أم السورة الأنفال في أمس الحاجة ان تقرأ سورة الأنفال وتعرف كيف يستجلب النصر وكيف تنتصر الأمة على أعدائها. بدأت السورة بقوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. <تصفيق> الذي حدث أن الرجال بعد معركة بدر اختلقوا فيما بينهم البين وهذا دليل على بشريةهم هذا دليل على بشريةهم انقسموا في ساحة الحكال إلى ثلاثة أقسام قسم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وقسم يجمع الغنائم وقسم يطارد العدو فلما فر العدو وانتهت المعركة اجتمعوا فيما بينهم البين واختلفوا على قضية على قضية الغنائم أهل الرأي يقولون نحن الذين حميناكم من كرهم وفرهم وأهل الغنائم يقولون نحن الذين جمعناها وأولئك يقولون نحن الذين طاردنا الرجال حتى ولو على على أدبارهم فالقضية قضية خلاف والخلاف يسبب الضعف ويسبب الخوف لذلك بدأ الله الآية بحسم الخلاف وأمر المؤمنين بإصلاح ذات البين فبإصلاح ذات البين قوة للأمة وفي الفرقة ضعف وضياع يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن أي خلاف شائن كان نحتويه في هذه الأمور الثلاثة بتقوى الله وإصلاح ذات البين والطاعة لله ولرسوله أي خلاف فائن كان نحتوين في هذه الثلاثة الأمور بتقوى الله وإصلاح ذات البين والطاعة لله ولرسوله ومن طاعة الله ورسوله تقوى ومن تقوى الله إصلاح ذات ذات البين الذي عطى لسفين اليوم عن المسير كفرة الخلافات فكثرة الشقاقات، فكثرة ما يحدث على على الساحة. المطلوب أننا نوحد الصف، خاصة أن الصفوف موحدة ضدنا. المطلوب أننا نصلح ذات البين في وقت نحن في أمس الحاجة أن نكون على قلب رجل، على قلب رجل واحد. ثم كأن الله يستثير الإيمان في قلوبهم، كأن الله يستثير الإيمان في قلوبهم، فيقول. فاتقوا الله وأصلحوا ذاس بينكم ما الله ورسوله إن كنتم مؤمنين كأنه يهيج تلك القلوب ويحرك فيها الإيمان إن كنتم مستمدين على إيمانكم إن كنتم مستجيبين لله وللرسول إن كنتم قد آمنتم حق الإيمان فاتقوا الله وأصلحوا ذاس بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ثم ذكر الله من هم المؤمنون حقا ذلك لأن من اتصفت بتلك الصفات كان حق على الله أن ينصره من اتصف بصفات المؤمنين حقا كان حق على الله أن ينصره في أي موطن كان سمنهم تعالوا نعرف الآيات ثم نعرف أنفسنا ثم نعرف أنفسنا على هذه الآيات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا الوصف الأول لأهل الإيمان أي فزعت وخافت ووجلت وما ذاك إلا لاستشعار عظمة الله تبارك وتعالى ما خافت ولا وجلت إلا لاستشعارها عظمة الخالق تبارك وتعالى وكما قيل من كان بالله أعرف كان من الله أخوة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً أي زادتهم إنشراحاً الصدق وطمأنينة وقالوا زادتهم عملا على على أعمالهم فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص, وينقص بالعصيان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كل هذه العبادات عبادات قلبي وجل القلب وزيادة الإيمان والتوكل على الله كل هذه العبادات عبادات عبادات قلبية فخاطب الله القلوب أولاً لأن في صلاح القلوب صلاح للجوارح والأركان ألا إن في الجسد مضغة صلحت صلح الجسد كله انفسد فسد الجسد كله ألا, ألا وهي القلب والقلب ملك على الأعضاء وإذا صلح الملك صلحت الرعيه إذا صلح الملك صلحت الرعيه وانقادت لأوامر الملك فالقلب ملك على الجوارح والأركان. والتوكل هو تفويظ الأمر لله تبارك وتعالى والتوكل هو حسن الغن بالله تبارك وتعالى والتوكل هو بدل الأسباب مع اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى وهو أقسام الله توكل الأنبياء وأكبار الأنبياء في بدل الأسباب لنصرة الدين وهذه أعلى مقامات التوكل بدل الأسباب لنصرة هذا الدين وهذا توكل الأنبياء وتوكل أكبع الأنبياء أدنى منه التوكل وبدل الأسباب للاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى وأدنى منه التوكل وبدل الأسباب لقضاء حاجة من حوائج الدنيا والهمم أيضا تختلف بالتوكل فمن يتوكل في بذل ملك ليس كمن يتوكل في طلب رغيف خبز وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر أهل الكرم تأتي المكارم فبين الله صفات تلك القلوب المؤمنة أنها إذا ذكر اسم الحق تبارك وتعالى وجلت وخافت وطربت لاستشعار عظمته تبارك وتعالى ثم من صفاتها أنها إذا طرئت عليها آيات الله إما الآيات المقرؤة آيات القرآن أو النظر في آيات الله الكونية أو النظر في آيات الله الكونية. قلوا انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تهن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ثم قال على ربهم يتوكلون من هم الذين يقيمون الصلاة فمما رزقناهم ينفقون والله ما تقرب العرض إلى الله بقربه بعد توحيده أعظم من المحافظة على الصلوات لاحظ لاحظ أن الله كرر في آيات كثيرة وفي مواضع كثيرة قضية المحافظة على الصلاوات ليس أداء الصلاة فقط ولكن قضية المحافظة على الصلاوات الذين يصلون كثير لكن الذين يحرصون على الصلاة قليل أسألك بالله العظيم كم مرة تفوتك تكبرت لأحرام كم مرة يفوتك الصف الأول كم مرة تفوتك صلاة الجماعة كل هذا من التفريق وعدم المحافظة وعدم المحافظة على الصلاوات المحافظ لا يفوته الصف الأول ولا تفوته تكبيرة في الإحرام أبدا قد تقول الأمر مستحيل أبدا والله اقرأ في سير السلاة حتى ترى عجب العجاب يروى عن سعيد بن المسيب أنه أربعين سنة ما فاتت في تكبيرة في الإحرام وعن الإمام الأعمس خمسين سنة ما فاتته صلاة الجماعة وغيرهم كثير أين أنا وأنت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي لله في جماعة أربعين يوما يدرك تكبيرة الإحرام إلا كتبت له براءة براءة من النار وبراءة من النفاق كم يوم يا إخوان؟ أربعين يوما أربعين يوما فمنذ أن أصبحت إلى أن أمسيت كيف حالك مع صلاتك في هذا اليوم؟ ثق تمام الثقة لن يستقيم الحال ولن يتبدل الحال إلا إذا احتقمنا في صفوف المصلين كما ينبغي قال ابن القيم رحمه الله فإذا جاءت المداومة وجاءت المحافظة يداومون ويحافظون إذا جاءت المداومة وجاءت المحافظة كشفت الأستار وظهرت الأنوار وبانت الأسرار أسرار الصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه وسميت صلاة لأنها تصل بفعلها إلى الجنة وتصل بتاركها إلى النار. رقى صمّ الصلاة من التصليت. صليت الحديدة أي نقيته. وكما أن النار تنقي الحديد فالصلاة تنقي العبد من الفحشاء والمنكر. فبدأ بعباداتهم القلبية ثم بعباداتهم العملية وأشرف عند الله المحافظ على الصلوات ثم قال ومما رزقناهم ومما رزقناهم يمبقون. لا يقوم هذا الدين إلا على بدل وعطاء فزكاة الأموال بدلها وزكاة الأوقات أن نبذل الأوقات في مرضات الله تبارك وتعالى إذا اتصفنا بهذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى تستحق الأمة حينها أن تنتصر على أعدائها إذا اتصفنا بصفات المؤمنين حقا كان حق على الله أن ينصر الأمة على أعدائها كما نصرهم في تلك المواطن وفي تلك المواقع ثم زكاهم الذين اتصفوا بتلك الصفات فقال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم رزق كريم فلا تعلمون أرسن ما أخفي لهم من قرات أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم تمضي الآيات وتنطلق وتبين أن النص لا يكون إلا بطلب إلا بطلب الاستغاثة من الله تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدق بألف من الملائكة ممدفين يوما أن التصفوا بتلك الصفات تنزلت الملائكة تقاتل معهم وما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم الذي غشيكم النعاس أما نسمم وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجض الشيطان وليربط على قلوبكم فيثبت به الأقدام إذ يحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب كان الله معهم يوم أن كانوا مع الله استجاب الله دعائهم يوم أن حققوا أوامر الله واستجابوا لله وللرسول مدار حديثي معكم هذه الليلة مدار حديثي معكم هذه الليلة سينتقل من هذه الآيات إلى آية عظيمة في نفس هذه الصورة المباركة إنها قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَقْيَ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إلَيْهِ تُفْشَرُونَ بدأت الآية بنداء والنداء في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام نداء عام لأهل الكفر وأهل الإيمان كقوله تبارك وتعالى يا أيها الناس اثقبوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم ونداء خاص لأهل الإيمان كقوله تبارك وتعالى في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ونداء خاص لأهل الكفر كقول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون فالآية بدأت بنداء لأهل الإيمان نادهم الله بأشرف الأسماء وحب النداءات يا أيها الذين آمنوا يستثير عاطفة الإيمان في قلوب تلك الفئة المؤمنة وأشرف النداءات نداء نداء الإيمان كما قال ابن مسعود إذا سمعت الحق تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعت إما خيرا تؤمر به وإما شرق تنهى عنه فما المطلوب في هذه الآية المطلوب الاستجابة لله وللرسول لأن في الاستجابة لله وللرسول الحياة الطيبة والحياة الكريمة وعلى قدر الاستجابة تكون الحياة فالهداية ليست مركبة واحدة ولكنها مراتب كلما استجاب العبد وأخلص في استجابته كلما رفع في قدره وفتح عليه من أبواب الهداية عند الله تبارك وتعالى كما قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم كلما استجاب العبد وزاد في استجابته زاد الله في رفعته وفي درجاته وأقبل الله عليه كلما زاد في إقباله على الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قالاه للتفاسير هو الحق هذه معاني فلننظر إلى هذه المعاني في حياتهم فلننظر في هذه المعاني في حياتهم ولننظر إلى مدى الاستجابة في حياتنا نحن متى يعرف الرجال في الرخاء أم في الشدة أما في, الرخاء فالكل يدعي أما في الرخاء فالكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تقض لهم بذلك. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم بعد الدعوة المكية لسنوات واستمرار النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته يواجه من يواجه ويناظر من يناظر ويرد شبه الكفاق ويقرأ عليهم الآيات ويبين لهم الدلائل شاء الله أن تنتقل الدعوة من مكة إلى المدينة بترتيب رباني منه سبحانه وتعالى بدأت القبائل والوفود تأتي إلى مكة في مواسم الحج وقيض الله للإسلام رجالا هم أهل المدينة قيض الله للإسلام رجالا هم أهل المدينة فجاء نفر منهم في بيعة العقبة الأولى وبايعوا وعاهدوا على النصرة وعلى وعلى السمع والصاعة ثم بعد مرور عام على بيعة العقبة الأولى قال الرجال في المدينة بعد أن بدلا مصعب ما بدلا هناك ودخلت المدينة في دين الله في دين الله أطاجا والطفل لمصعب رضي الله عنه وأرضاه واحد يا إخوان غير مجرى المكان كله يوم أن صدق مع الله تبارك وتعالى حتى تعلم أن بمقدور الواحد أن يفعل الكثير الإمام أحمد ثبت في محنة خلق القرآن، وثبت قبله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في محنة المرتدين، وثبت غلام في حادثة الأخدود، فثبت الله به، فثبت الله به تلك الأمة. فلا تقل لا أستطيع، لا تقل أنا أنا لا أستطيع، بل تستطيع إذا صدقت مع الله وعرفت كيف تستمد العون من قوله إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم رحمه الله إن العبد المؤمن إذا وقف أمام جبل وقال أزيحه يزيحه بإذن الله إذا وقف العبد المؤمن أمام الجبل وقال أزيحه يزيحه بإذن الله فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا إلى المدينة واجتهد مصعب وبدل قصار جهده بالليل والنهار في دعوة الناس فأسلم من أسلم وبقي من بقي على كفره لكن المدينة أصبح عندها الاستعداد أن تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وتستقبل الدعوة وتنصر الله ورسوله فخرجوا في سبعين خرجوا في سبعين بينهم امرأتان فلما جاءوا إلى مكة في أواسط أيام التشريق اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على لقاء في آخر الليل حيث لا يعلم بهم أحد إلا الله تبارك وتعالى يقول كعب بن مالك فتسللنا من فرشنا كما تتسلل القطاء وكان معنا من قومنا من لم يؤمن بالله ورسوله حينها جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة وجاء ومعه, ومعه العباس عمه رضي الله عنه الله ولم يكن قد أسلم حينها فكان أول من تكلم هو العباس فقال يا معشر الخزرج وكان الأوسوى والخزرج يسمون خزرجا فقال يا معشر الخزرج إن محمدًا في منعة وعزة من قومه، ولكنه أبى إلا أن يلحق بكم. فإن كنتم تظنون أنكم ستوفون له بالبيع، فإنتم وما تحملتم. وإن كنتم تظنون غير هذا، فدعوه، فإنه في عزة ومنعة من قومه. قالوا انتهيت قال انتهي. قالوا فتكلم الأنصار وقالوا يا رسول الله خذ لنفسك ولربك ما أرد. فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام ورغبهم بالجنة ثم قرأ عليهم بنود البيعة والله يا إخوان نحن في أمس الحاجة أن نجدد هذه البيعة من جديد والله الذي لا إله إلا هو نحن في أمس الحاجة أن نجدد هذه البيعة من جديد فبايعوا على السمع والطاعة كما قال الله وأطيع الله ورسوله أي الكتاب واتبعوا السنة وأطيعوا الله ورسوله بايعوا على السمع والطاعب في المنشط وفي المكره بايعوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بايعوا على البذل والنفق في العسر وفي اليسر بايعوا على أن ينصروا هذا الدين بكل غالي وبكل نفس بايعوا قال بايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه عذركم يعني رساءكم قالوا يا رسول الله إن بيننا وبين القوم يعني اليهود نقاض العهود إن بيننا وبين القوم عهودا ومواثيق فإن نحن قطعناها وأظهرك الله ترجع وتتركنا قال بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني إن نحن وقينا لك بالبيعة سمعا وطاعن وأمرنا بمعروف أن ينعم منكر وبدلا ونفقا ومنعناك مما نمنع منه هو ذرنا فماذا لنا قال لكم الجنة قال إن صدقتم فلكم الجنة قالوا مد يمينك نبايعه فقام أصغر القوم عباده بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قام أصغر القوم عباده بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه فقال مهلا يا قوم مهلا يا قوم يبين لهم مدى حقيقة هذه البيعة وأنها ليست كلام قال يا قوم أتدرون على ماذا تبايعون؟ أتدرون على ماذا تبايعون؟ تبايعون على عداوة القاسي والداني سترميكم العرب كلها من قوة واحدة تبايعون على ترميل النساء وتيتيم الأطفال وضياع الأموال فإن أنتم وفيتم بالبيعة فعز الدنيا وعز الآخرة وإن فدل الدنيا ودل الآخرة قالوا انتهيت يا عباده. قال انتهيت فإن أنتم وفيتم بالبيعة عز الدنيا وعز الاخره وإلا فدل الدنيا ودل الاخره قالوا انتهيت يا عباده قال انتهيت قالوا يا رسول الله مد يمينك لضايعك مد يمينك لضايعك والله اننا لاهل حرب ورثناها كابرا عن كابر اسمع الاستجابة اسمع الاستجابة في الحال والله اننا لاهل حرب ورثناها كابرا عن كابر ولا عيشتك لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا ولا إن لنميلن غدا على أهل منا بأسيافنا قال لم نؤمر لم نؤمر بعد فدعا لهم ثم مضوا إلى رحالهم ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وما هي إلا سنة واحدة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبا حيا أو ميتا يتوارى في الكهوف إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحسن إن الله معنا استجيبوا لله وللرسول اسمع بارك الله فيك مطلب حي أو ميت ووضعت له فدية بمن يأتي برأس الحبيب حيا أو ميتا مئة ناقة فيتبعه سراقه ثم يطأ به خيله في الأرض ثم يتبعه ويحاول أن يلحق به فيحال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم سراقه حينها أنه قد حيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع مني اسمع مني فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ثم انظر وهذا المطلوب اليوم هذا المطلوب اليوم في اشد الظروف ان نحسن الظن بالله ان نحسن الظن بالله في كل حين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا رجل مطلوب حيا او ميتا ثم يقول لسراقة كيف أنت يا سراقة وأنت ترتدي سواري سرا كيف أنت يا سراقة وأنت ترتدي سواري سرا صدقوا مع الله فارتدى سراقة سواري كسرى في عهد عمر لم يمض على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنوات عشر يا أخوان في سنوات قليلة في سنوات قليلة سادوا مشارق الأرض ومغاربها لأنهم صدقوا مع الله تبارك وتعالى فوطأت قدم الحبيب المدينة وخرج الأفطال والنساء يستقبلون حبيبهم صلوات ربي وسلامه عليه يقول أنس والله ما رأيت أجمل من ذلك اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنار فيها كل شيء استنار فيها كل شيء كيف لا تستنير وقد وطأتها أفضل الأقدام وأتقى من صلى وصام بدأت إقامة الدولة المسلمة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب العهود والمواثيق مع اليهود يمناً ويسراً ومع الأعراب الذين يحيطون بالمدينة على أن يحموا المدينة وعلى أن يصروا أهل المدينة وعلى ألا يصروا عدوا من خارجها سبحان الله أهل مكة في حالة حرب مع مع أهل المدينة أما أخرجهم من ديارهم أم استولوا على أموالهم أما ضيقوا عليهم وعذبوهم والضهدهم وأجبرهم على الخروج من أموالهم وديارهم فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يترصد لقريش ويضرب تجارتها يمنة ويسرة كما هم يفعلون اليوم بالمسلمين كلما غضبوا على بلد من بلاد المسلمين ضيقوا عليها الحصار اقتصاديا من الذي يموت في الحصارات يموت الفقراء والضعفاء والمساكين لكنهم الله ما أبه لا بالفقراء ولا بالضعفاء ولا بالمساكين أقوام لا تحركهم إلا المصالح والرأس مالية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضرب قوافلهم هنا وهناك حتى جاءت ساعة الامتحان ليعرف الصادق من الكاذب جاءت لحظة الامتحان حتى يعرف الصادق وما أقل لهم وحتى يعرف الكاذبين وما أكثرهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة نفر من قومه ثمانون من المهاجرين والبقية من الأنصار خرجوا لملاقات قافلة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 إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون فخرج النبي مع أصحابه خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد العير لكن الله أراد أمرا آخر علم أبو سفيان بخبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بقافلته إلى جهة البحر واستطرعت القافلة أن تنجو لكن قبل هذا أرسل رسله ونذره إلى أهل مكة يقول اللطيمة اللطيمة إن محمدا وأصحابه قد خرجوا الاستيلاء على على أموالكم فخرجت قريش بقادتها وكبرائها وصناديدها خرجوا بألف رجل خرجوا بألف رجل عندهم من العدة والعتاد ما الله به عليم سبعمائة بعير سبعون فرسا عندهم من السيوف والدروع ما يكفي لقتال أشهر طوال أما الفئة المؤمنة خرجت تريد قافلة تريد عير ما حملوا سلاح ولا حملوا دروع كان الثلاثة يتعاقبون على البعير الواحد كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه ومرفد ابن نبي مرفد رضي الله عنه يتعاقبون على بعير الواحد فيهم من الجوع والفقر والحاجة ما الله بها عليم. الآن نجت القافلة، لكن بقي بقي جيش قريش في أفق الوادي ينتظرون تلك الفئة. أشار من أشار على أبي جهل بالرجوع، لكنه أبا أبا إلا التسلط والتكبر. قال والله لا نرجع حتى ننحر الجذور ونشرب الخمور وتضرب لنا القنات وتسمع بنا العرب. فتهابنا لذلك قال الله ولا تكونوا كالذين خرجوا بطرا ورئاء الناس سبحان الله اختلف الموقف اختلافا جذريا ورأسا على عقب خرجوا لملاقات القافلة فإذاهم هم أمام جيش عرم رم ما عرفت العرب استعداد عسكري كما حدث في ذلك اليوم حين خرجت قريش بألف, بألف من رجالها تخيل الموقف كن خبيرا عسكريا الآن وتخيل الموقف مئة رجل سبعمئة بعير سبعون فرسا عندهم من السيوف والدروع والرماح والنبال ما يكفي لقتال أيام وفريق ثاني لا يتجاوز ثلاثمئة رجل معهم سبعين بعيرا معهم فرسان ومعهم قليل من السيوف والعبده والعتاد أسألك بالله العظيم بالمنطق العسكري الغلبة لمن في أي منطق عسكري الغلبة لمن لا بد أن تقول عقليا ومنطقيا وعسكريا انها, أنها في كفة الفريق الكافر لكن ليقضي الله أمرا ليقضي الله أمرا كان مفعولا اختلف الموقف فاستشار النبي أصحابه لاحظ هم بايعوا هناك على السمع والطاعة على الأمر بالمعروف النعنى المنكر على البذل والعطاء على كل أمر لكن داخل المدينة على أن يكون هذا كله في داخل في داخل المدينة الآن الأمر مختلف تماما هم خارج المدينة وأمام جيش كامل بكل العده والعتاد لذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس فتكلم أبو بكر وأحسن الكلام وتكلم عمر وأحسن الكلام وعندهم الاستعداد على بدل كل غالي ونفيس لنصرة هذا الدين لكن ثقل المعركة سيقع على أكتاف من؟ على أكتاف أولئك الرجال على الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين فكذر النبي صلى الله عليه وسلم قولته أشير علي أيها الناس فقال سعد بن معاد الذي اهتزله عرش الرحمن عند وفاته قال كأنك تعنينا يا رسول الله كأنك تقصدنا في هذا الكلام يا رسول الله آمننا بك واتبعناك وصدقناك يا رسول الله عادي من شئ وصالح من شئ وصل حبل من شئ وأقطع حبل من شئ خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، والله الذي أخذته أحب إلينا مما أبقيت والله لو أمرتنا نرمي أنفسنا من أعالي الجبال رميناها ما تخلف منا رجل واحد والله لو أمرتنا نخذ البحر لخذناه أمامك ما تخلف منا رجل واحد إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك اسمع الاستجابة بارك الله فيك هذه استجابتهم لو أمرتنا نرمي بأنفسنا من عالي الجبال رميناها ما تخلف منا رجل واحد لو أمرتنا نخذ البحر خبناها أمامك ما تخلت منا رجل واحد والله ما نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون لكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون فاستر وجهه صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين ثم صف الصفوف وأقام معسكره، وقام الليل يدعو ربه ويستغيث في تبارك وتعالى إنهم قلة تكثرهم إنهم حفات فحملهم، إنهم جياع فأطعمهم يدعو لهم ويستنصر لهم رب السماوات والأرض وأخذ يلح على ربه في الدعاء حتى احتضنه أبو بكر من خلفه وقال يا رسول الله قال ألححت على ربك وإن الله منجز لك ما وعده قال أبو بكر ثم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إغفاعة ثم أفق وقال أبشر يا أبا بكر هذا أخي جبريل أخذ بعنان فرسر أبشر يا أبا بكر هذا أخي جبريل أخذ بعنان فرسر تنزلت الملائكة تقاتل معهم لأنهم يستيقون لأنهم اتصفوا بصفات المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته سادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون قاماً الليل يستغيث فجاءت الإجابة إذ ربكم فاستجاب لكم أني منذكم بألف من الملائكة مردفين كانت التكاليف. الشق ما تتصور على الرجال. ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد. اين استجابتنا اليوم? اين استجابتنا اليوم في الامر بالمعروف? والنهي عن المنكر. والمحافظة على الصلوات. وترك الفواحش والمنكرات. ونصر الدين الله يمنة ويسرى في كل مكان. تعمل في اتاب الله للمؤمنين. ما لكم؟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 إذا أخرجه الذين كفروا ثانية أثنين إذ في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم أنفسكم في سبيل الله تالكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في غيبه يترددون ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة ولكن كره الله بعاتهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة ولكن كره الله بعاتهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين هذه استجابتهم فأين هي استجابتنا؟ كانت التكاليف من أثل وأشق ما تتصور على الرجال ومع هذا ما تخلف من رجل واحد. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل واحد ويقول له اذهب إلى مكة واتني برأس خالد الهذلي. خالد الهذلي رجل بألف رجل. كانت تقول العرب عنه رجل بألف رجل. كان يجمع الرجال حتى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يرسل إليه كتيبة ولا سرية بل رجلا واحدا قال عبد الله بن أنيس اذهب إلى مكة وأتيني برأة خالد الهذلي. قال يا رسول الله ما أعرفه قال علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابك علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابك ما قال اعذرني ما قال يا رسول الله انظر رجلا غيري بل قال سمعا سمعا وطاعة فخرج حتى وصل إلى ميناء فجاء إلى الرجل والحرب خدعه قال أنا أريد أن أنضم إليك وإلى من معك حتى نقتل محمدا صلى الله عليه وسلم فقربه منه وكان صاحب رأي ومشورة فأدناه واستأنس بقوله بعد أيام هو وإياه يشيرون خلف الخيام بعيدا أنعي الناس، فأخذها فرصة عبد الله بن أنيس واخترط سيفه واجتز رقبة الرجل ورجع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهمة قد تمت وأن الجندي قام بالمهمة على أكمل على أكمل وجه كان الوحي قد سبقه وأخبر القائد بما صنع الجندي فما إن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له أفلح الوج أفلح أفلح الوج قد أصاتي توكع عليها أعرفك بها يوم القيامة وقليل هم المتوكئون فلما مات عبد الله بن أنيس أمر بتلك العصا أن تكون معه في قبره شاهد وآية وعلامة أنه أطاع الله وأطاع الرسول. فما جزاء الذين يستجيبون وما جزاء الذين الذين يتخلفون استجيبوا لربكم من قبل عيات يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير سانتقل من الماضي إلى إلى الحاضر وأضرب صورة من صور عدم الاستجابة والنتيجة وسأضرب صورة من صور الاستجابة والنتيجة أما الصورة الأولى فيرويها أحد الذين يغسلون الموتى قال جئ لنا بشاب فلما بدعنا بتغسيله وتكفينه انقلبت بشرته من البياض الشديد إلى السواد الشديد وانبعثت منه رائحة كريهة قلت لصاحبي تشم قال أعوذ بالله خرجنا خائفين من هول المنظر الذي رأيناه فإذا برجل في الخارج يشرب الدخان قلنا من أنت قال أنا أبوه قلنا ما خبر ميتكم هذا قال الأب بكل صراحة ميتنا هذا لم يكن من المصلين كم يسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يكن من المستجيبين ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قلنا خذوا ميتكم أنتم غسلوه وأنتم كفنوه وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين أما الآخر فخبره يرويه أحد مشايخ نفقات يقول أعرفه تمام المعرفة أحسبه الله حسيبة من الآميرين بالمعروف الناهين عن المنكر من أصحاب الصف الأول وتكبيرة الإحرام أحسبه الله حسيبه من الغيورين على هذا الدين والناصرين لدينه والناصرين لأولياء الله الصالحين قال مات لما مات يقول شيخنا أنا الذي توكلت بتكفينه وتغسيله يقول فلما بدأنا أنا وصاحبي بتغسيله يقول والله الذي لا إله إلا هو فاحت رائحة المسك منه قبل أن نضع المسك عليه قلت لصاحبي تشم قال فضل الله يؤتيه من يشاء فلما غسلناه وكفنناه والشاهد في المقبرة يا إخوان يقول فلما كفنناه ونزلناه نزلت أنا في قبره ثم تعرف كيف يجتمع الناس على شفير القبر ثم ينزل إليهم الميت قال فلما أنزل إلينا والله الذي لا إله هو أنه حمل من بين أيدينا ما حملناه يقول والله الذي لا إله إلا هو أنه حمل من بين أيدينا ما حملها ثم وسد في التراب والله ما وسدناه ووجه إلى القبلة والله ما وجهناه يقول كشفت عن وجهه فإذا هو يضحك والله لو لم أكن أنا الذي كفنته وأنا الذي غسلته لم أكن أقول أنه, أنه قد مات هذا جزاء الذين يستجيبون لله وللرسول هذا جزاء الذين يستجيبون لله وللرسول ستنطوي صحيفتي وصحيفته إن عاجلاً أو آجلاً ولكن كيف ستنطوي وكيف ستنقضي على استجابة لله والرسول أن تخاضل عن نصرة الله ونصرة الرسول ديننا جريح وأمتنا جريحة وأعراضنا تلتهك كل مكان ومقدساتنا تستباح لكن أين المستجيبين إن لله سنن لا تتغير ولا تتبدل إن تنصروا الله ينصركم اذكروني أذكركم أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم المطلوب أن نكون أنصار لله وللرسول كما قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله ما أريدك ترفع راية الجهاد وما أريدك أن تفعل كذا وكذا أريدك أن تستقيم على صلوات خمس أريدك أن تستقيم على صلوات خمس أريدك إذا رأيت المنكر تقول اتق الله وإذا رأيت الناس يكسرون في صاعة الله تقول اتق الله إذا رأيت الناس علابات تقول اتق الله هذا المطلوب مني ومن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كانت التكاليف أشد مما تتصور على الرجال ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد انظر إلى تضحياتهم ونتيجة تلك التضحيات فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات على قدر تضحياتهم يكون يكون الأجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى اقرأوا سورة الأنفال وتدبروا الآية ثم اعملوا واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب اللهم اجمع شملنا ووحي الصرفنا وأفلح ذات بيننا واهدينا سبلا السلام يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر من نصر الدين من المنقذ العبادة كالموحدين آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا ولا أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك انصر من نصرهم واخذر من خذلهم سنعراضهم وحق اندماءهم وفك وأسرهم يا رب العالمين اللهم اقبت عدوك وعدونا إنهم لا يخون عليك ولا يعجزونك يا قوي يا عزيز ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير استغفر الله العظيم اللهم استجب وتقبل يا قوي يا عزيز قريبا قريبا بإذن الله تعالى يا لها من دعوة قصص واقعية من ظلم البشر عيشها الشيخ علاء المبارك ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة صوت الوفاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع جده هاتف فاكس ستة ستة سبعة سبعة سبعة, سبعة ثلاثة امتياز التوزيع بالملكة العربية السعودية مؤسسة صدى البشائر هاتف رقم صفر خمسة صفر أربعة ستة صفر تسعة ثلاثة صفر ثلاثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته